الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين استروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 لما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين